سبحان الذي خَلَقَ الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وَآيَةٌ لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم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 ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يَا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا مَا وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون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 أَوَى آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِذَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينَ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ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 قُلُون ما لكم لا تنطقون فراد عليهم ضربا باليمين فاقبلوا اليه يزفون قال اتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قال بنو له بنيانا فالقوه في الجحيم